كذبت ثمود بقهواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله لاقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذابهم فسواها ولا يخال